إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه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 هذا الحديث يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وقد مرت ترجمته في الحديث الثامن عشر وهذا الحديث حديث عظيم الشأن يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله هو أشرف حديث لأهل الشام هو أشرف حديث لأهل الشام ويقول عنه الجرداني هو حديث عظيم عليه مدار الإسلام وكان أبو إدريس الخولاني وهو راوي الحديث عن أبي ذر إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتي لعظمة هذه الألفاظ النبوية التي تحمل معان كثيرة لو وضعناها نصب أعيننا لحلت لنا كثيرا من مشكلاتنا النفسية والتي نجدها أيضا في حياتنا فما أحوجنا إلى أن نخف مع هذا الحديث مع هذه المفردات لنتدبرها ثم لنعمل بها بعدما نشربها قلوبنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أي أن هذا الحديث من الأحاديث الإلهية أو القدسية يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إني حرمت حرمت يعني منعت والتحريم الأصل فيه المنع حرمت الظلم الظلم في أصله هو الجور ومجاوزة الحد ومنه أيضا النقص كما مر معنا في قوله تعالى وتلك, الجنت آت وتلك تلك الجنتين آتت أكلها فلم تظلم منه شيئا فلم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص من ثمارها شيئا بل أتت كاملة والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فالله جل وعلا تفضل بمنه وإحسانه وكرمه فمنع نفسه عن الظلم سبحانه وتعالى لأنه هو الكامل في عدله والكامل في حكمته ولذلك سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم أي منعها منه والله جل وعلا كما مر معنا أنه قد يحرم على نفسه أشياء وقد يوجب على نفسه أشياء تفضلا وإحسانا وكرما ومنا من منه سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة فهو الذي كتب سبحانه وتعالى ولا احد يوجب على الله جل وعلا شيئا ولا احد يحرم على الله جل وعلا شيئا بل هو الذي يحرم ويحلل ويحرم ويوجب على نفسه سبحانه وتعالى قال وجعلته بينكم محرما وجعلته الجعل هنا هو الجعل الشرعي وكلمه جعل بمعنى قضى وحكم وشرع هذا الشرع وهو أنه حكم بتحريم الظلم بيننا وجعلته بينكم محرما قال فلا تظلموا فنهانا الله جل وعلا عن الظلم فالله عز وجل منع نفسه من الظلم وهو الكامل سبحانه وتعالى ولذلك في أكثر من آية الله جل وعلا يقول وما أنا بظلام للعبيد ويقول وما الله يريد ظلما للعباد إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة فالله جل وعلا منزه سبحانه وتعالى عن الظلم وقد منع نفسه منه وهو سبحانه وتعالى قد شرع أيضا المنع منه وجعله محرما فيما بيننا قال وجعلته بينكم محرما فالذي يحرم ويحلل هو من هو الله جل وعلا وليس لأحد أن يحلل أو يحرم بغير وحي من الله جل وعلا ولذلك قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فاذا الذي يقول للشيء هذا حلال او يقول له هذا حرام والله جل وعلا لم يحله أو لم يحرمه فهو من المفترين وهو من الذين كذبوا على الله جل وعلا وقالوا عليه بغير علم قال فلا تظالموا أي فلا يظلم بعضكم بعضا أي ظلم أي ظلم وذلك لأن النهي انصب على الفعل والفعل كما مر معنا فيه نكرة لأن الفعل يتكون من المصدر والحدث الحدث الذي هو والزمن فلا تظالموا أي أي ظلم أي فلا يظلم بعضكم بعضا والظلم نوعان والظلم نوعان أما النوع الأول فهو ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لنفسه وأعلى هذا الظلم هو الشرك والعياذ بالله كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فظلم العبد لنفسه أعلاه الشرك بالله جل وعلا والعياذ بالله ويليه فعل الإنسان للمعاصي والمحرمات الكبيرة منها والصغيرة فإنها من ظلم العبد لنفسه أيضا كما قال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وظلم الثاني هو ظلم العبد لغيره وهو الذي يوقعه الإنسان بتعديه على حق غيره والعياذ بالله والظلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة فكما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يبقى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم ضال يعني عن طريق الحق لو ترك إلا من هديته أي وفقته لامتثال الأمر واجتناب النهي فاستهدوني يعني اطلبوا مني الهدايه أهدكم أي أوفقكم لها اعلم أن الهداية أربعة أن الهداية أربعة أنواع الهداية أربعة أنواع أما النوع الأول فهي الهداية العامة المشتركة بين جميع الخلق النوع الأول الهداية العامة المشتركة بين جميع الخلق كما في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والنوع الثاني هدايه البيان والدلاله هداية البيان والدلالة. والتعريف لنجدي الخير والشر وهذه الهدايه لا تستلزم الهدى التام فانها سبب وشرط لا موجب ولهذا ينبغي الهدى معها كما في قول تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم يعني بينا لهم الطريق طريق الخير وطريق الله جل وعلا أعلمناهم بالطريق المستقيم ولكنهم حادوا عنه واستحبوا العمى على الهدى وأيضا هذه الهداية في قول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله جل وعلا يقول لنبي وإنك لتهدي إذن هذه الهداية أن يوسف سلم كان يملكها وهي أنه يدل الخلق بإذن الله جل وعلا على طريق الخير فهذه الهداية تسمى هداية البيان والدلالة والتعريف أو بيان. نجدي الخير والشر النوع الثالث وهو هداية التوفيق والإلهام هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها وهي التي في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه الهداية خاصة بالله جل وعلا وهي هداية التوفيق والإلهام المستلزمة للاهتداء فلو أن الله جل وعلا هداك لاهتديت هذا يستلزم لأن الله إذا أراد شيئا كان سبحانه وتعالى وقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء أي هداية التوفيق والإلهام لأن بعض الناس ضل وبعضه هدى والله جل وعلا قد هدى الخلق جميعا أي هداية الدلالة والإرشاد لإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة أما هداية التوفيق والإلهام فإن الله عز وجل يختص بها من أراد من عباده سبحانه وتعالى وهذه ليست لأحد إنما هي لله جل وعلا أما الهداية الرابعة فهي غاية هذه الهداية غاية هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سقى أهلها إليهما كما في قول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وقال تعالى في الهداية هذه الرابعة التي هي الهداية إلى النار قال احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم والهداية أعظم شيء يطلبه الإنسان فكل يوم أنت تسأل الله جل وعلا سبعة عشر مرة وجوبا أن يرزقك هذه الهداية في قولك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فأنت تقول اهدنا فتطلب الهداية من الله جل وعلا تطلب أصلها من الله وكذلك أيضا تطلب تفصيلها وتطلب الثبات عليها من الله جل وعلا فأنت تحتاج أولا إلى أن تهدى إلى الطريق فإذا هديت إليه احتجت في الطريق إلى أن تعرف معالم الطريق وهذا نوع هداية ايضا ثم بعد ذلك احتجت إذا علمت تفاصيل هذا الطريق أن يثبتك الله جل وعلا عليه فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم بمعنى أرشدنا إليه وعلمنا إياه على التفصيل ثم ثبتنا عليه بمنك وفضلك سبحانه وتعالى ولذلك نقول فالإنسان يسأل الله جل وعلا الهداية أصلا وتفصيلا وتثبيتا بالمداومة عليها فما أحوج الإنسان إلى الهداية ولذلك كلكم ضال قد يكون الضلال بمعنى أنه حاد عن الطريق أصلا ولا يعرفه وقد يكون أنه يعرفه ولكن لا يعرف تفاصيله وقد يكون عالما بتفاصيله ولكن لا يثبت عليه فاحتاج إلى الهداية بمعنى أن يرشد إلى الطريق ولذلك قال تعالى لنبيه ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا يعني غير عالم بتفاصيل الطريق فهذا يعني اعلمك بتفاصيلها وثبتك على هذا الطريق الذي هو طريق الهدايه ولذلك الانسان في كل نفس يحتاج الى ان يسال ربه الهدايه فما اعظمها من نعمه ان توفق الى طلب الهدايه من الله جل وعلا قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم هذا معناه ان الله جل وعلا بيده الامر وهو الملك الذي خزائنه ملأ له مقاليد السماوات والارض فعنده مفاتيح الأشياء وعنده خزائنها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فإذا أردت أن تسأل فاسأل الذي عنده الخزائن ولذلك أنا أقول إن الأزمة الاقتصادية اليوم تحتاج منا إلى دعاء لله جل وعلا إلى صدق اللجوء لله جل وعلا ليس إلى الصندوق الدولي الدولي وليس الى ايران الشيعيه المجرمه ولا الى غيرها ولكن الله جل وعلا يقول فاستطعموني اطعمكم لان الله جل وعلا هو الذي يطعم على الحقيقه هو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى ولذلك يقول نيسلم ليست السنه ان تمطروا ولكن السنه ان تمطروا ولا تنبت الارض قد يكون هناك المطر والأرض الخصبة موجودة ولكن لا نبات ولا حياة في هذه الأرض لماذا؟ لأن الله قدر أن تكون جدبا، فالذي يقدر والذي يخرج هذه النباتات ويربي لنا هذه الأشياء إنما هو الله جل وعلا فإذا استطعمناه أطعمنا ولذلك يجب علينا أن نلجأ إليه لنعلم أن السنن مدارها عند الله جل وعلا فهو الذي ييسر، ولذلك تعلمون في قصة موسى مع آل فرعون وفي قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون إلى الله جل وعلا أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات بالسنين يعني بالجذب والقحط من الذي أخذهم بذلك يده الله جل وعلا ونقص من الثمرات أي دون السنن والجد حتى أن بعض أهل العلم كرجاء ابن حيوة يقول كانت النخلة الواحدة لا تأتي إلا بثمرة مع أن النهر نهر النيل يجري بهذا الماء العذب النمير والأرض خصبة ومهيئة للزراعة ألا يحتاج هذا إلى أن نراجع أنفسنا وأن نراجع ديننا مرة أخرى لنرى أن الأزمة التي نحن فيها هي أزمة في الدين وإلا لو استطعمنا الله جل وعلا بصدق لاطعمنا الله جل وعلا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعبوني أطعمكم ولذلك يقول تعالى لإلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف فالذي يطعم من الجوع على الحقيقة هو الله جل وعلا والذي يؤمن من الخوف هو الله جل وعلا ولذلك فليعبدوا رب هذا البيت فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نعبد ربنا الذي يملك الإطعام لنا فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته قال أهل العلم عار في أن كل واحد منا حينما يولد يولد بلا ملبس والله جل وعلا يرزقه الوالدين ويرزقه الحنان عليه منهما ويجعل له عمالة المؤمنين بغير شيء قد دفعه وبغير استحقاق قد استحقه إنما الله جل وعلا هو الذي يدبر له ذلك وكم من عار لم يكسه الله جل وعلا فلم يكسى ولذلك هذه نعمة من الله جل وعلا فإنه هو الذي أنزل إلينا اللباس والريش لكي يسترنا وكذلك كلكم عار عن التقوى وعن الفضائل إلا من كساه الله جل وعلا فاللباس لباسان لباس ظاهر يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس باطن ولباس التقوى ذلك خير فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون يعني تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وانا اغفر الذنوب جميعا اي لمن تاب واناب واستغفر الله جل وعلا فان الله يغفر الذنوب جميعا اي في حق التائبين والمستغفرين استغفارا كاملا لله جل وعلا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الله جل وعلا يطلب منا أن نستغفره ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يستغفر الله جل وعلا في اليوم أكثر من سبعين مرة وكان يستغفره ويتوب إليه في اليوم مئة مرة وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما أحوجنا إلى أن نستغفر ربنا ليغفر لنا سبحانه وتعالى والاستغفار علامة من علامات التقوى والفلاح فقال الله جل وعلا في صفات من عقدت على أيديهم البيعة مع الله جل وعلا قال في أول صفاتهم التائبون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 الخطأ لازم لنا فكما قال نيوه السلام في الحديث الحسن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فكلنا يخطئ بالليل ويخطئ بالنهار والله جل وعلا يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ونحن في فسحة من أمرنا ما لم تبلغ الروح الحلقومة فنغرغر لأنها هنا تنقطع التوبة وينقطع الاستغفار أو أن تظهر علامة من علامات الساعة الكبرى أن تخرج الشمس من, مغر... من مشرقها بعدما غربت من مغربها تخرج من مغربها فساعتها يقفل باب التوبة وتنغلق هذه المصاريع فاياك أن تغلقها ولكن إلزم الاستغفار فإن من علامات سعادة العبد كما يقول ابن القيم رحمه الله أنه إذا أذنب استغفر فإذا أذنبت فاستغفرت فاعلم أنها علامة على فلاحك وعلى سعادتك في الدنيا والآخرة نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لن تبلغ ضري والضر ضد النفع والضر هو الهزال وسوء الحال الضر بالفتح ضد النفع والضر بالضم الهزال وسوء الحال كما في قول أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني ولن تبلغوا نفع فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدخى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الله هو الملك الذي له الملك والملك هذه صفه كمال فيه فملك الله جل وعلا لا يزيد بطاعة الطائع ولا ينقص بمعصية المسيء فإن ملكه كامل لا نقص فيه فهو الملك سبحانه وتعالى الغني بذاته سبحانه وتعالى وفي هذه الجزئية دلاله على ان المقصد من الانسان انما هو القلب ولذلك قال تعالى كانوا على اتقى قلب رجل وفي الاخرى قال كانوا على افجر قلب رجل فان القلب هو المقصود وان الانسان بقلبه فاذا صلح القلب انصلحت الجوارح وظهرت الطاعات عليها واذا فسد هذا العضو فسدت الجوارح كما مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الماء المخيط يعني الإبرة فإذا أدخلت الماء ما الذي نقص من هذا البحر العظيم لم ينقص منه شيء على الحقيقة وهذا للمبالغة في أن ملكه سبحانه وتعالى لا ينقص شيئا فملكه لا يزيد بطاعة الطائع ولا ينقص بمعصية المسيء وكذلك أيضا مهما أعطى فالله جل وعلا ملكه تام لا ينقص سبحانه وتعالى ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ سحاء سحاء يعني كثيرة الصب والعطاء سحاء يد الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه يغض بمعنى ينقص ويقولون غاض الماء بمعنى ذهب فإن هذا لا يذهب لأن ملك الله جل وعلا, لأن ملك الله جل وعلا تام كامل فمهما أعطى فخزائنه ملآه ولا ينقص شيء منها إذا أعطى سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى يقول قاموا في صعيد واحد فسألوني سألوني جميعا فأعطاهم جميعا في نفس الوقت وهذه دلالة على قدرة الله جل وعلا ولذلك كان البعض يسأل كيف يحاسب الله جل وعلا الخلق من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد قال كما كان يرزقهم وكما كان يسمعهم فالله جل وعلا لو قاموا جميعا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألة فإنه لا تشغله تعدد هذه اللغات ولا تفنن الحاجات ولا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله سبحانه وتعالى فانظر الى كماله في سمعه والى كماله في عطائه والى كماله في ملكه لتعلم انه الصمد الذي قد كمل في كل شيء فهو العظيم الذي قد كمل في عظمته والسيد الذي قد كمل في سؤدده والحليم الذي قد كمل في حلمه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والسميع الذي قد كمل في سمعه والبصير الذي قد كمل في بصره وهو سبحانه وتعالى الملك الذي قد كمل في ملكه وهو الذي يعطي فهو المعطي الذي قد كمل في عطائه سبحانه وتعالى ولذلك يقول القائل لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون ولذلك كان الصحابة ينفعلون بهذا الحديث يسألون الله كل شيء حتى الملح لطعامهم حتى إذا انقطع شعث شسع نعل أحدهم كانوا يسألون الله جل وعلا في كل شيء واعلم أن عمر رضي الله عنه فهم لهذا فقال والله إني لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا دعوت فاعلم أن الدعاء مقرون بالإجابة ولكن الإجابة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد في مسنده قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله بإحدى ثلاث قال إلا أجابه فالإجابة مع دعائك ولكن بإحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته أن يقول اللهم ارزقني فيرزق شفني فيشفى اعطني فيعطى وإما أن يدخرها له في الآخرة فيأتي يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى أن ينقض من قرباتها فتأتيه دعوته لتأخذ بيده من هذه الكرب فهدخرها الله جل وعلا له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها فإذا أنت معك الإجابة ولكن أكثر من الدعاء أكثر فإن الدعاء عبادة والله جل وعلا يطلب منا أن ندعوه ولذلك قال دعوني فادعوني ودعوني ودع فكل هذا حسد منا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسال الله يغضب عليه قال يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم احصيها بمعنى احفظها لكم ثم اوفيكم اياها اوفيكم يعني اعطيكم الجزاء عليها كاملا فمن وجد خيرا أي ثوابا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني لا يذمن إلا نفسه الأمارة بالسوء التي كانت خلف هذه الآثام ولذلك هذه تؤصل لقاعدة أن الجزاء من جنس العمل وأن الإنسان يملأ كأسه بما أراد أن يشرب منه فمن أراد أن يملأه بالخير سيشرب خيرا ومن ملأه شرا سيشرب شرا وإثما والعياذ بالله ولذلك قال فمن وجد خيرا فليحمد الله يقول الحمد لله لأن التوفيق منه سبحانه وتعالى هو الذي يهدي لأننا كلنا كما سبق ضلال إلا من هداه الله جل وعلا فإذا هديت فقل الحمد لله أي اعترف بقلبك وبلسانك أن هذه المنن كانت من الله جل وعلا وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليه حينما كان يرتجز وهو يحفر الخندق مع الصحابة رضي الله عنهم وهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لقينا فيقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فكل ذلك بتوفيق من الذي هو هداية التوفيق والالهام التي تستلزم الاهتداء ولا بد فهذه لله جل وعلا فهو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فاذا وجدت ذلك فاحمد الله ان وفقك واقدرك ويسر لك سبل الخير فوجدت خيرا باذنه تبارك وتعالى ولذلك اياك ان تظن ان اهتداءك كان بسبب منك او باستحقاق لك ابدا والله انما هذا بفضل من الله محض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش كل يوم صباحا ومساء مع هذا المعنى فكان صلى الله عليه وسلم يقول وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيعيش بين جناحين أبوء لك بنعمتك عليه فهو يرى نعم الله جل وعلا عليه التي لا يستطيع أن يقف على حدها ولا أن يعدها كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم كثيرة متراذفة على العبد وفي نفس الوقت يرى ذنبه فيعيش بين رؤية النفس بالتقصير وبين رؤية المنعم سبحانه وتعالى بنعمه فيظل ناظرا إلى هذين فينطلق إلى الله جل وعلا محبا له على نعمه منكسرا في نفسه لرؤيته, ذنوب لرؤيته لذنوبه التي قد توبقه إلا أن يغفر الله له فينطلق لسانه بقوله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يرى ربه بالكمال ويرى نفسه بالنقص فيعيش بين هذين المعنيين قلبه ساجدا لله لا يرفع رأسه إنما لسانه فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت من فوائد هذا الحديث كمال فعل الله تعالى وتنزيهه عن الظلم وأن أفعاله كلها عدل وحكمة ومن ومن فوائده تحريم الظلم بين العباد فلا تظالموا ومنها ان ملك الله جل وعلا في غايه الكمال فلا يزيد بطاعه الخلق ولا ينقص بمعصيتهم ومنها ان مرجع التقوى والفجور هو القلب فاذا صلح صلحت الجوارح واذا فسد فسدت الجوارح ومنها أن الله يحفظ أعمال العباد ويحصيها عليهم ولهم ثم يوفيهم إياها يوم القيامة ومنها أن الخير كله من فضل الله على عباده من غير وجوب استحقاق والشر كله من النفس والهوى والشيطان وهذه الفائدة مهمة فانتبهوا لها قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوني